هذا الخويت ما لاقت الغيره اذا سما علي عباس ابو الغيره اذا سما علي عباس ابو الغيره عباس ابو الغيره هذا الخويت ها هذا الخويت ها هذا الخويت ما لاقت الغيره الواس عباس عباس, عباس صفات قلبي تشبح حدار الكرار الحوم من يضبها عيونات تجنحنا صفات قلبي تشبح حدار الكرار الحوم من يضب عيونات تجنحنا يلاقونا يخلي صوتهم قشعر ويخلي الوسعه تصبح صغير اذا يسمع علي عباس بالغيره اذا يسمع علي ما علي عباس ابو الغيره عباس عباس عباس, عباس, عباس هذا الكل غيره ومرجله وناص هذا اللي بالشدايد ما يطخ الراس هذا الكل غيره ومرجله وناص هذا اللي بالشدايد ما يطخ الراس سبع القنطره ونعمين من عبا حالي قدّر شاف صار ما يديه يرا علي الرايه عباس هز يا شال مي الواحده والرايه ما تحل ابد عباس هز يا شال مي الواحده والرايه ما تحل ابد الا بمساعده ابن حيدر علي ابن حيدر علي ويا وي هذا الخلل فكر الكافر بحيره اذا سما علي عباس بالغيرة عاد مثل ما جابت الدنيا اثنين روحها يوم ضحى وعانا والتعبين هذا المثل ما جابت الدنيا اثنين بروحا يا مضحك عانا والكفيات عزيزات ولجل ضحاها لجل حسين الما واحد قدر شخص صار ما يديره اذا يسمعني حباسة بالغيره اذا يسمعني حباسة بالغيره عباس ابو الغيره الناس ما عليه عباس ابو الغيره عباس عباس عباس, عباس, عباس يا ابن ام البنيين ونعم من يمك جازي ترب ما خاب ظن امك يا ابن ام البنيين ونعم من يمك ما خاب ظن امك يا المضحي قال العدود عايش بحيره اذا يسمى علي اباصه بالغيره اذا يسمى علي اها هذا فوقي اها هذا فوقي ما لقيت الغيره اذا علي اباصه بالغيره اذا علي اباصه وال بصوت مداح أهل البيت مالك الاسدي كلمات الشاعر الحسيني حسام البيضاني